واشن أن لا إله إلا وحده لا شريك إلاك واشن أن محمداً عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فسلم تسليم كفيراً عما بعده درسنا المعتاد في كتابي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وهو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين أبو الشيري أمني سابوري. في باب الصائب يدعى الطعام فليقم في النصاب المتفوح أمير نفسه إن شاء أكمل صيبه إن شاء أفضل إذا دعي إلى طعامه وغو بالخيار مدامه هذا الصيام صيام نافلة وعدام هذا الصيام صيام نافلة وأيضا يدعو بالبركة لأصحاب الطعام والدعوة في بعض الروايات فليصلي فليصلي يعني فليدعو الصلاه على النبي معنى الدعاء يدعو بالبركه لاصحاب الدعوه قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد العبسي و عمرو ان بن محمد النقط بن حرب ابو فيزمه المساني قال وحدثنا سفيان ابن ابي ابو محمد بن ميمون ولدي عن ابي الزناد وهو الايه عبد الله بن اخوه ابن امام من علماء المدينه عن الار رب الرحمن الدردس الار عن ابي عروه طلحه بن عمرو قال ابو مكرن قال ابو مكرن بن أبي شيبة وقال عمر أن يبلغ بي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرق الإمام السلم بين رواية أي بطر ابن أبي شيبة ورواية عمر الناطق عمر قال يبلغ بي النبي عليه السلام أبو غرير يعني يبلغ بي النبي عليه السلام وابن أبي قال رواية كلها معنى واحد معنى الرفع إلى رسول الله صر الله عليه وقال جعين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جعين أحدكم إذا طعام وهو صائم المرد صيام نافئ التطور المستحب فليقل إني صائم يعني لا يتحرز من قول بعض الناس فقيل له كل هو صائم ربما لا يريد أن يخبرك فقولي إن صائم لا ينافي الإخلاص ولا ينافي الكذبات وليس في شيء رئي معناه ولا تسميع فليقول بإني صائم معناه قال باب حفظ النسان للصائم يعني فضل ذلك ووجوبه أدت آزوير بن حرفه رحل حدثنا سفيان ابن Uyainah عن ابي الزناد نفسه ابن ابي برده من اصحاب المسند عن, عن الاعرج عبد الرحمن بن الورث عن ابي غيره اسم ابي غيره عبد الرحمن بن الصخر فضل الله عنده روايه يعني يطاه الى رسول الله لما نقول روايته لما نقول يبلغه مين لما نقول يدمي نار كل هذا بمعنى الرفع كل هذا بمعنى الرفع قال روايات قال إذا أصبح أحدكم يوما صا يوم صائما فلا يرفع والرفع هو مقدمات الجمع سوى القولية أو الفانية ولا يجهل أي الغضب والسفع الحلم ضد الجاهل الحلم ليكن حليما ولا يكن غضوما طائشا يسفى ويجهل فإنه لا يناسب ولا يلائم الصورة فإن الجهن شاكمه أو قاتله قتله يعني قتله أي بسلاح منصوب المباررة فليقول إني صائم إني صائم مرتين معنى من سنن وآداء الصائم أن يقول قولاً من ذلك النصائم ينلكل نفسه وينلكل الترفض النصائم ويؤكده ما هو التالي وليس في هذا ما ينافي الإخلاء ولا التجرد ولا صفائل مية ونقار عني أقول كم حديثاً ترأت لذي لها أنتظر شايف من بذلك اربعه خمسه الشكل كله حسان حدين في الدعوه هو الاول في الدعوه, الدعوة. سار الى الطعام كان ساما ما يحب الله السلام وقال باب الصيام الباب الثالث قالوا قال اخبرنا ابن عبد. عبد الله بن عبد. أبو محمد قال أخبرني ينس وابن يزيد الأين عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيح أنه يسمع عما هو ريضة عنه قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم لأو إلا الصيامة هو لي وأنا أزيزي قال الله عز وجل يعني حديث القدسين قال كل عمل ابن آدم لأوه مثل الصيام المحسول أن الصيام أدعي للإخلاص والمراقبة معنا هو أبعد وأنهى عن السمعة والبيان والله سبحانه وتعالى تكفل بجزاء لا أصاب معناه وأبهم جزاء فخورنا لأنه أيضا داخل فيه في الصابرين وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال هو لي وأنا أجزي به فولى بي نفس محمد بيجه في إثبات صفة اليد لله عز وجل وفيه القسم وفي القسم معناه من غير أن يطلب بيها ومجسود التأكيد على الأمر والفائدة والمسألة فولى بي وكيف أقسم النبي عليه الصلاة والسلام للمواضع الدخ بهذا القسم الكثير ولا قل فتخمس الصا فل ولا هذا رب ولا خلوف ولا يخلو فتخمس الصا ولا كله ثابت في الرويات والمراد رائحه فميه المنبعثه من جوفه ما يضطط القى ابو علم الله عند الله في اثبات علوم الله عز وجل من ريح المسك معنا والإنسان وصائم يتسود سواء قبل الزواج أو بعد الزواج والسواق سنة مدوى قانون قال حدثنا عبدالله بن مسلم من طعنب وختيبة بن سعيد قال حدثنا المغير والحزامين عن أب الزناد عن الأعرق ان ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جننه جنة يعني يستتجنب بها المرض ويصتقي بها النار عنك جنة من المعاصي من الذنوب ومن الخطايا ومن علام الاخره جن يستتجنب بها كما كما يستجلب المقاتل الجن وهي الدرع الدرع يلبسوا المقاتل يسمى جن يسمى إيه؟ يسمى جن معنى الصيام جن من سيعربها عند يا ترى هل استاذ يعني في عندنا نوع زي اعزب العرب يا رب يا رب العرب يلا شيخ محمد أحسان الصيام الجنة مبتدى طواب يلا شيخ حسام الصيام الجنة ها اقتدى الغهر تأكيد يلا شيخ محمود طواب الصيام الجنة ها يلا شباب الصيام الجنة المبتدى الخضر لا شك ولا رأيك فلا تتشكل ورغم حدثني محمد بن راغ كان يسابوري الكوشير فلحدتنا عبدالرزاق الصمعان أبو بكر فلأخبرنا ابن جريج ما اسمه ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز أبو خالب عبد الوليد فلأخبرنا يعطاهم عن أبي صالح الزياد شوف الزياد ما لا يقوله الزياد ولا يقوله السمان واحد الزيت في هو كان شغل يجل فيها يجلب السم ويجلب الزيت ويبيع كان رجلا صالحا رضي رحم الله رحمه الله أمو صالح دكوان السمان يعني أخوان ولا يقوله السمان ولا يقول ايه الزيات واحد وأنه الزميع على ولي وبعنه ما الزيات يعني ايه صدود زد الزيكور مش الزم اللي هو بتغطي سيارات العربية زد الزيكور والسمان والسمر طيب أنه سمع أبا هريرة هو دائماً يروع عن أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة رد الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل مجمئات له إلا من الصيام منه فإنه لي وأنا أجزب والصيام جنة فإذا وعدنا أن الحديث الأقل من صالح وفي سبيل بقعد الله بينه وبين الماري سبعين من أخيرين في الحديث الآخر الصيام لا عيد لا لهم لا عيد لهم لا له, له في الطاعات والعبادات له أجر يعني كما قال الله وإنما يوفى الصابرون أجران بضيب الحساب والصابر صبر أحد الصابرين قال كما طيب فإذا كان يوم صوم فلا يرفض وقصرنا الرفع يوم إذن ولا يسخب المراد رفع الصدق والملحاة والصياح والله وفي الله الأسواق ميدا لك فإنسا ابنه واحدا أو قاتله فليقول إنني مريء مصير فسكوته ليس عن مذال له عدم رده ليس عن مذال له إنما مراعاة إنما مرعاة لوظائف الصائمة وأخلاق الصائمة وإلا هو يخدر أن يرد الصعصة عائدة ولكن ما هكذا يكون خلق الصائمة لن يكون خلق الصائمة لقول إني من رؤق مرتين والذي نفس محمد بيجي القسم هذا التقرر من رؤقنا في دراية هو النفس الحدي قال لحلوقك من الصائمة إما بضم الخار وإما فتك أو في معنى الإروان الأخرى لكل فاته فم هو أي؟ هو الفم معنى أي الفم؟ الفم؟ الفم معنى إيه؟ أي فم؟ أفتار لهذا خلاص؟ ومترد الفات كثيرة من العربية مهتمة سألمين ذلك؟ للأسد هو هو كم إيسا والماء هو كم إيسا والكلب اللي هو كبس هذا أخذ الدنيا كثيرة وترادفان بارك الله قال لخلوك فلسلان أطيب وعنده أطيب شوف أكثر قيمة وإن كان الإنسان يستكريمها إن كان إيه إن إنسان يستكريمها أن من أخي صار الله ولا أبو لكن عند الله لها وقع أخير. إنها لشيء عن ايه؟ مامي عن طاعبات عن طاعبات وبعدين الشهيطة ما هو الشهيط يوم القيامة يأتي اللون بلون الدم وارميخ رحلة إزاي أمسك والعافة أمسك معين الدماء مؤمسة مطلطة لها وقت ثاني معاني فرق؟ قد خلوفك من الصائب حطي أبو عمد الله يوم القيامة من ريح المسكين عشاء الله فيه إيه فضل الصوم والصائمين والحكة على الصوم والموضبة عليه واليداومة لأنه في من أتاهم هذا العمل وهذا الوظيفة القام بها بحق فإنه يوفق لخير كثير وللصائم فالحكا فحما إذا أفضل فرحة بفطرة فرحة بفطرة يعني هذه الفرحة اليومية مثلا فالفرحة أيضا عندما يتم الله زوجد عليه الصيام ويأتي قالوا إذا لطي الله فريحة فريحة بصومة وذلك ينادى من بعض الريان على الصائم قالوا حدثنا وكر بن أبي الشيبة قالوا حدثنا أبو معوية ووكيع بن الجراح عن الأعمش قالوا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الجرير عن الأعمش قالوا حدثنا أبو سعيد من الأشد الله له قال حدثنا وفيهم قال حدثنا الأعمش عن أبي الصالح عن أبي مريرة وضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل من آدم يضاع الحسنة عشر وأمثالها إلى سبعمائة وضاعك قال الله عز وجل إلا الصلاة فإنه لي وأنا أجيزي به يجعل شهوته وطعمه من أجيزي بالصائم فرحتام فرحتنا عند فطرتين فرحتنا عند الصائمين والله صروف وفر من سفيه اطلب عند الله الملكين المسكين قالوا حدثنا ابو عبد الله بشير قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابي عن ابي صالح وهو ابن السمان تكلم معنا في هذا المجلس عن ابي هريره وابي سعيد رضواني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول في الصوم لي انا عندي بكم ان للصائم فرحتين اذا افطر فرحا واذا رقي الله فرحا والذي نفس محمد محمد بيد خلوصا من الصبر اطيب عند الله من الرحيق مختص حدثني اسحاق بن عمر بن سليمان الودلي قال عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عبار بن مروه هو وسنان يابسنه قال وقال اذا رضي الله الجزاء ها فابيح ما شاء الله يعني وفاء اجره جزاء قال حدثنا بكره بن بشير قال حدثنا صالح بن مخرج وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثنا ابو حازم حاصل بن بنا العارض عسال بن سعد رد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدك بابا يقلوا الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخل منهم منه. فإذا دخل آخرهم أغمق فلم يدخل منهم باب فض الصيام بسبيل الله لمن يقف للا ولا تخويت حق وحمل على كلمة كلمة في سبيل الله أي في الجهاد, في الجهاد وهناك من حملها على غير هذا المعلم لأن أيضا الجهاد في تفسير صيام المقابل في المعركة أو الغزوة في تفسير إن كان سيضايفه ويسبب الغزيمة والفشل فلا يجب عليه الأخوة وإن كان لا يضايفه ويقوى على هذا فليفعل الصيام ليفعل الصيام من العلماء مقال في سبيل الله أي في طاعة الله لا ينزم ومنهم في سبيل الله السفر على كل حال بارك الله فيكم الأمر فيك في تفسير قال فضل الصيام في سبيل الله لمن يوقي بلا ايه؟ بلا ينجب بلا ضرر ولا تفويت حق فلو حدثنا محمد بن نومح من المهاجد التجيب المسر قال أخبرني عندك عندكم الليل وأبن سعد أبن حاتف الفهد إمام مصر وقاضينا مخطينا عن ابن الهاد عن سهيد ابن أبي صالح عن النعمان ابن نبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوم في سبيل داخل الا بعد الله بذلك اليوم وجاو على النار 70 70 مساله كان ابو خريش عليه متى كنت خريش متى وصل ابو خريش في الان في الان خريش مسلم 21 9 21 9 ابو من يحفظ ابيات ابو وكان يليك حر المصيف وبرد الخليف وبرد الشتاء ويليك حسن زمان الربيع فاخضر الغيم كل ما عطط له غيث لكم دينار مجتذب يابا تو بسم الله تو شيخ الله تو يومنا بسم الله وكان يليك حضوان مصيف وقلب الخريف وبرد الشتاء ويليك حسن زمان الربيع فأخذك للعيم من كل مدى من حضر أنت حضرت هنا؟ يلا بسم الله الفاسوكين لأنك منذر كان يوديك حول مصير فيه وحول خريفة وغض الشكة ويوديك حوص نتمنى وضباعك أخذك لكل مدى ينا يعني اي بجه الصيف مثل احنا مش نقول الان من اهم دي خلوني بين الجو حار وكده وشده ها وإذا جاء برد الشتاء قلت والله إن انا بضان نشل من الدرس و... واذا جاء خريف جاء بالقال ها بين الجو مكتوم ومفيش ان شاء الله ما يدخل موسم الربيع لما يجي الربيع يجيب الزهور ورياح ريح حلوه شديده والهواء الجميل قول ان شاء الله ان شاء الله في الصيف يقول جاجي باجي له وسو كان يلهيك حر الصيف وكرب الخريف فاذا كان يلهيك حر الصيف وكرب الخريف وغرب الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فاخذك للعمر كل بلد على اخذك لانك ليس متى ستطلب العلم يا ولد انا لو كنت انا اشك الشباب يعني جدوى المطاطق وهو جدوى من المشار اغتنموا هذا الجدوى اغتنموا هذا المشار شبابك قبل حرامك صحاتك قبل مرضك حياتك قبل مرضك رناك قبل فرص فراضك قبل شوه لو انت بتشتغف يا صيدو لو مكان المرض والله كويس بل اما انام كل نعبي الابين يوضيع جواب ومين المغرب والعجل بيطير يا دنكين كده تخرج من مسجد وتكلم واحد تواجه بس واحد تكلم واحد بيمشي بقى والسياسه اقول مش عارف يقول الوقت ده استخدمه وقلت لهم طلب الان ادرك من ان يقدر من بعض الاخوان وانتم افهم افهم الدرس ان في بعض هي يتفلد من الدرس ويتفيل هو لما تفلد الدرس اين اضع الوقت دخلت السياسه دخلت سياسه ترى دول 12 وزاره لا دخلوا لاخر منهم طلعوا وهو واجب هو كده ومضروه ساعه لربع او ساعه ونص ها طيب صح ما هلفش ولو جالس استغل الدرس الافضل خالص بنفس الموضوع خالد والله انتوا الان ايه لك بيقول لك الجزام انا سلاح جيب لي جيب يعني لو بيفرضوا لا يضربوا لكن مشكلته الجزام يقدر يعمل كده قال لي فتحصل ليه ينسيك على طول ومن <تصفيق> المشكلة أنه مجموش آية مترفقة أنا أعلم أنه ليس دعوه لا ترتفت يامل ورزها لا ترتفت يامل ورزها فهذا الجال يضايق عليه ثواني وثانية مع ثانية ودقيقة مع دقيقة وساعة مع ساعة لا ترتفت الطريق لا ترتفت يامل ورزها رزها من يحيا يحيا أبين المجال كبير لا ترتفت كبير دفت غزها ما <معنا> اضطر معلش والله قافل دخل يمله يا اليمين ولا اليسار انت رايح الدرس اه يا عم بقول جامي ما انا ايه ده اصله خليك معنا يا شيخي ما حصل يقول بسرعه كنت اتحدث وتسائل هو ده بيحصل هر بالناس يقولوا انا رايح الدرس وانطلق يتغرب من بطيش رايح درس يكون وزير يا شباب ايه الدرس نفس اللي انا بيدرسوا كده واللي هو اللي هو اللي والله ده في الشيء يا شيخ الكلام من زمان كنا نقول حاجه كده ابيات ايه كل خل ابن خلال كده ما جبتها مستدمده من بسنت هذا زمان ليس يحظى به حدفنا الاعمش وعلى النافع ده زمان نشغل الناس يعني سنه ونص وزي الناس بتشتغلوا باشياء كثيره وطارقوا كثير من الدعوه اتركوا كثير من محاضرات الدروس وبينتا الله وبدأت بخلطة والمتاب والمتاب والمتاب والمتاب خط تاني خالص ومعنى اخر ومعنى متى؟ اين تذهبون؟ اين تذهبون؟ هات يشدوا بقى انت عايزوا حليل ان نترك الدعوة التي هي الاساسة والعلم الذي هو الاساسة اذا انت منذر صر نذير صر انا هو. كل ابن خلدون من حضره يعني كل ابن خلدون اذا ما جته مستند من زمان كده كان في ناس برضه بيخضطوه من العلم وحلقاتنا ابن والعلماء ها اصله تدريس مش محاضرات اصله تدريس أصل مش كلام اصله مشتمل على كتابين اصله مش عارف ايه وضاع علينا الوقت احنا مشينا ها وخطانا الطريق ونحن دخلنا في الموضوع ده قبولين ما تعملش بقى زي البق هو اللي زي البابي والزاج البابي يقعد يرتكب والزاج يرتكب ومغرزك ورا الضهر لا ترتكب يمنا ولا سمع في بي ولا سفر عقيد خليك في خطر ركز في خطر انت في زمن الفتنه والفتنه هذه زي الكلالين انت تعرض بقى تلهش لا قلت طريقك الجب بقى خلاص ما تشيلش جوازه ولا عندك بتتنظر يمنا ويسر راجل جميل شوف الخريف خريف ايه ياتي الكبر الله اكبر لا يجعل ايه طلب العلم لما يجي الموسم قبله اصلا يموت الانسان واطول يموت الانسان واطول وقصه الرجل اللي كان في هيك الموت ودخل عليه عالم عشان ايه يلقنه كلمه التوحيد فقال الرجل والمستخدام للعالم الداخل ليه هلك هلك عن كذا وكذا وكذا فكيف نبت اسمه قال تسألني وأنت في هذه الحالة زي ايه قال بان ألقى الله بي علينا خير من أن ألقاه شو زي فمن الخير من فرصة. اليوم احنا نعتبر في محروح نعتبر في آمن وخ... ورخاء إذن نتعلم هذا فرصة غيرنا في ملدان أخرى ما يتأثر له طلب العلم ما يتأثر له الجلوس في البيوت الداع. ما يتأثر له المجالس المحاضرات ولا التعليم ولا التطبيق من كتاب لكتاب ولا من مجد المال ولا من مسجد لمسجد إذن نتعلم هذا الفرصة قبل أن تضيع قبل أن تضيع ربما تكون أنت ساقط عن الشيخ المعين وهو يدرس العلم الصحيح وبعدين يفوت الزمان ويمتعي الأواني وتيجي تدور على ما وهذه جربتها في نفسي وجربتها ما غيري جربتها ما والله الله يفتنب بداية يمتع هذا الفرصة أنه لا يا صديقي عليها وهذه عايزة تعملها وهذه عايزة نصار كمه وهذه عايزة كمه هيعمل دي ولا هيعمل دي, دي. دي. دي. دي. هي دي. هلوانكك في الوسط وضعت علينا دي. ور انتم لا تتصوروا ان احنا يعني دوام الحال منها المحال ما دوام الحال المحال عرفتم يا مش يعني ما تظنوا دائما دائما دائما ان المجلس هنا وانا وطارق وعندنا وعليكم السلام ورحمه قال وحدثناه قطيب من هو في <تصفيق> اي بن سعيد اذا جات لك فرصة في الطلب اغتنمها اطلع عليها بايه النوافس طيب قال واحد دهناخذ ديفا بن سعيد قال حددنا عبد العزيز يعني الضوار بيجي عن سهيل اهو سهيل هذا ابن ابي صفر اعرف يا اخو سهيل ابن ابي صفر جميل جدا جدا سهيل في نجم اسمه سو... سو... سو... سهيل في راتي ايش خلص ما فيه شي إسرائينا؟ نجم السهيل دابود يطلع من الوقت عربي والبارز يبدأ نجيب هونجي يا أيها الملك الطرية سهيلة لعمر الله لا ينطقينه هي شامية إذا ما استقلت وسهيلة إذا استقل إيمان من جات اليمن هي إسرائيل شفو كده بعد صوتها بالفازر وفي الليل موجود بارد من اليمن والطرية من جات الشام شفوك الطرية بعد مجزة كان في غروبك الليل بوادي للنهار كبير شخص طريا بدي الرجوم اختبت ويجي بدي الله اسمها طريا في مجيد الشعب سهيل مجيد مجيد سهيل اسم لي طيب بارك الله طيب يقول لهذا الإسلام قالوا حدثنا يسحكم المنصور كوسك عبد الرحمن بن يبيس شريم قال حدثنا عبد الرصابة يَا لَيْتَنِيْ أَنَا الْمُتَكَلِّمُ وَاللَّهِ أعود شاباً كهؤلاء الشباب أقسم بالله أتمنى أن أعود شاباً لا أقول من جديد وأسمع هذا من جديد وأخذ هذا من جديد لأن كلما تقدم السبب كلما نسأل أعراض في الخارج أترجو أن تكون ما تشاكم كما قد كنت أيام الشباب لقد كذبتك نفسك ليس ثوق بريس كالجليد من خيابك لا يستوي ثوق جديد بسه ويعمل من هو جدالي قديم ناس تويا كذلك الشباب والشيبان ناس تويا على معنى... عين الشيبان بركه وخبر وحنكه وتجربه وعقله غلط صحيح لكن الشباب جدوا جدوا من الطاقه والانطلاق والنشاط الى ذلك ان تكون اذا كنت شباب على سن ما شاء الله لك في البلاد استنى الفرصه اذا لها هتك الفرصه بتضيعها ما تقولش اصلا كده اصلا كده اصلا اصلا كلمه اصلا ديت دي بعيد ويبقى نصف كلامنا أصل أصل أصل أصل أصل يعني تعليم يعني أي واحدة تطبيق يعني زعزعة للهمة والنشاط وما ينبغيش ينبغي الإنسان ينطنق لهو ويشمل جاهدا لأنك ينساكر إلى مصحة ونسبل إلاك زاد العلم زاد العلم تعلم تعلم فليس الماء عيولا لك علما وليس أخو جاهدي كمن هو علمك فإن كبير القول ولعلم عنده صغيرا كنت لتفت عليك بشحك على فبالعلم نجاته من المخازن ومن جهل مدندته والإلهامة نعم رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لأهد وليس يزال يرفعه حتى يعظم أمره القوم والكرام فلولا العلم ما سعيدت نفوسه ولا علم الحلال ولا خامض فالعلم لا يرى إلى الحمد لله نحن نحمد الله نحن في مسجد و آمليون نحن ناس في المدين أخرى ناس يتعيش بس المجلس آلة نحن فيه نعم لا يعلم مدايب الله ويعلم عدد الله إلا الله سبحانه فهلك كل يوم عدد العلم ساعة وصف. ساعة وصفة ساعتين في اليوم لا سلام شهر إنك استفدت خيرات وفواجب وثمرات وأنت تنطلق معناك إذا سئلت بناين لو كنص اما الاخر نبي لم يتعلم بلسوع عفوا لقد نفق راسه عفوا فهل ترجو ان تكون من هذا القسم ولا من القسم الاول ايه نعم درسوع تكون ماليا مراثي الكتاب هذا والكتاب هذا والكتاب هذا والكتاب تعرف تكتب مع الكتاب هذا وتعيش معه وتفهم كلام معك مفاتيح هذا الكتاب وعلى الكتاب انه كل كتاب له مفتاح كل كتاب مؤلف له مفتاح الكتاب كلها كنت بتفاسير كده تدخل عليه كتب الحديث كده لا اصهار ولا مفاتيح ولا ابواب تدخل منها وكل كتاب مختلف منهجه وموضوعه عن عن كتاب انا ودي كل الملمه المحيطه هذه, هذه فرصه هذه لا تضيعها أكل هذا يعني ناصحا لنفسي وإخواني قال أنه ما سمع نعمال ابن أبي عياش الزرقي عن أبي صلى رضي الله عنه قال سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل من صام يوم في سبيلنا بعد الله اجلقه من النار سبعين خاصين وقلنا الخليف بمعنى العام والسنة <تصفيق> وكل ذي سبيل الله منهم من حمله أي في الجهاز والمعركة ما لم يتبرد أو يضعف أمام العدود أو يفوّل حقا ومنهم من حمل ذي سبيل الله كلمة أعمل من هذا كلمة أعمل من هذا والراجح الأول باب جواز صوم نافلة بنية من النهار قابلة الزوال كلمة في سبيل الله إلى خطر والقرآن كذلك كلمة في سبيل الله إذا أصدقك فالمراد جهة الجهاد في سبيل ببعض الله إلا عليها الدليل عايزين بقى عايزين نقول بالمعاني الأخرى نحتاج إلى دليل وطريق قال باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال لكن بشارك أنه طلع النهار ولم يأكل شيئا متعمد ولم يشرب شيئا متعمد فلا بأس لو أنشأ من النهار في النافذ أما النية في الفريضه فلا بد ان تبين فلا بد ان تبين قال وحدثنيه ابو كامل فضير بن موسى او حددها عبد الواحد بن زياد او حددها طلحه بن يحيى بن ابي داود قال حدثتني عائشه بنت مطلقه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت يوم يا عائشه هل عندك شيء قال لك يا رسول الله ما عندنا شيء قال بيه إني صائر حياة الرسول الله انظر إلى, إلى بيت عليه الصلاة والسلام وكان أطلم الناس نفسنا وكان أسعد الناس وأشرحهم صبرا عليه الصلاة والسلام لغاهم قل لا تريد لكي وفيها والهلال والهلال والهلال ولا يوقف في بيتنا سبحان الله فسأل هل عندكم شيء قالت لا فقلت يا رسول الله سبحان الله شوف الفارق بين نساء السلف ونساء اليوم لو مفيش في البيت حد اللي الله الاستغفار ها ان الاتصالات مش شغاله والدوشه مش شغاله مفيش مفيش الثلاجه فاضيه لا في بصل ولا في خبز ولا في حاجه ولا في جبنه في سم ولا في كلام ولا في كلام هناك على السوشيال ميديا في في أكيد رضي الله أنا أعرف أنه ما بيشي بتعيسى ولم تجعيش النبي عليه الصلاة والسلام بيش هي بصور شوف الفرق قال فرق كبير تيبني مش أسعب. قال يا عيش هل عندكم شيء قال لك فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوه الجيد لها هدية أوجأنا زور زهر بشيء نطع قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا أوجأنا زور وقالت خبأت لك شيء يا سلام أدعين لك شيء قبزة أو طمر طمر أو شيء سبحان الله قلت لك شيء أو شيء من البحر ما هو قال ما هو قلت حيثن حيث ضطيق مع سمن مع عسل تشوئة سكر فينك مئة سنة هو ده الحيث مع سمن مع عسل كده مطموح مع الله إذا رحوا منكم كده في رمضان يحطوا له حيث كده في المسجد المنور كده حيث هناك كل الحيث ده الشيخ أبو محمد آس سنة مر بيك الحيز. الله ركو اللي خرجت عندي سيدان هيه بكتب أكل كالي من إله ما إله دالك ها آه يقول لك تعالي يعزموك الشباب هناك أهل المدينة أهل كرم يدعونك ومت في حيسة في الصحبة كده مع طهر مع خبز مع كباية زبادي مع كباية إيش طالح الشخص هاي يصبر بطا غايةك في الروحة أكت في حيسة يا شيخ طبعا او الحيس انتظر يعني بظلنا لان تقدم له ذراع مثلا لا ذراع شاوة الحاسم ما فيش حيس طبعا طبعا قالت حيسن او قلت حيسن قال اديه يالله فجئت بي فأكنا ثم قال قد كنت اصبحت صائما المتطوع الصائم امير نفسه ان شاء تم وان شاء افضل قال ابو حاتم فحدث مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزله الرجل يخرج يخرج من ماله فان شاء ان ضار شاء امسك يعني يخرج يعني ربما هي يضاع لوحده امم كابنه تزوجته وبعدين يحتاجوا إليها ولسه ما أخرجهاش للفقير ولا للنسكين معنى احتاج إليها شيء ضروري فأخذ الله على نفسي نفس الأمر للصابق أما إذا وصلت هذا الفقير فلا يجوز أن يستطيع قال لأن الضبط يبطئ يبطئ العمل والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما أخذت يا زيد لك ما أخذت وَلَكَ مَنَوَيْتْ يَا يَزِيد لما راح معنى ابن يزيد أخذ الصدقة من الرجل في المسجد كأن أبوه حططها عنده أنا المسجد ففكر معنى أن أبوه حططها عشان هو لَكَ مَنَوَيْتْ إِنْتْ نَوَيْتْ لِنْهَا صَدَقُ وابنه أجاء خفر معنى إبوانت؟ فقال نبي عليه الصلاة والسلام وَلَكَ مَنَوَيْتْ يَا يَا معنى؟ قال, قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال لك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء انضاء وإن شاء مسكامه قال وحدثنا وقل بنا بالشيبة قال وحدثنا وقيعا عن طلحة ابن يحيا عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال ادخل علي النبي عليه الصلاة والسلام لات يومين فقال هل, هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم يعني إني إذن منشئ الصوت من الآن قال ثم أتانا يوم الأخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكاد في يوم أخر باب اكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر قال لماذا بسبب أن معنا من أكل أو شرب أناسيا فليو ديبن صومه فإنما أطعام الله وصفا قالوا حددني عمر عمر بن محمد الناغدة قالوا حددني إسماعيل بن إبراهيم عن هشاب القردوسي هشاب بن حسان عن محمد بن سيرين أبو عن أخير وآله طبعا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسع صائم فأكل أو آه شاربوا أنا بكرت لكم ذات مرة كنا في يوم مع شراء وأصبحت صريما وعيسوا أن وفي الحقيقة كنا مسافرين رجعين من صمعاء إلى بلا بلاد مأرب أرض السبع فكنت أنا واحد المشيخ معي فاشترينا كيلو واثنين كيلو مورس فأكلنا حتى أنهينا المورس وفين وفين لما ذكرت أنا أني كني صائب في ذات الوقت أيضاً عدة مرات يقع لي هذا صباحاً أكون صائمة نوعاً أنا أخرج عند واحد من إخواننا فإذا أريد أن أكرمني أني راح أني أزور وأحدشه أريد أن أكرمني أي شيء وأنا ما قلت له أني صائب ولا هو عرق فهي راح يصب نشرب كاساً كثير قهوة كثيرة مع طلب أه؟ وفي آه آه من القيام سأده القيام أتذكر إن صيام كان الشيخ ابن حسن يقول خير الصيام صيام أبي داوات <تصفيق> خير الصيام بيقول خير الصيام صيام لهول يصاموا يوم هني ويكتر يوم الله يبستعاد يعني, يعني هيك إن شاء صحيح نسياد بمثل على كل حال أقعب الله وستطول يمثل صومه ما الناس او صائم بعض الناس يا إخوة بيظل إن هذا الحديث خاص بالفريطة هو يشمل الفريطة والنبي ما الناس هو أصائم فأكله أو شربه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير المضال واستحباب ألا يخلي شقراً عن من يعني اليصوم هو يوم يومين ثلاثة قال حتى ذا يا حبي يحيى دميم ليس أبو قال أخبرنا زيد بن الزبايع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضوا عنها هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا معلوما سوى رمضان قال الله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان يعني ما صام إن كه حتى مضى لوديهه ولا أفضلوا حتى يصيب منه قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قالوا حدثنا أبي قالوا حدثنا كهمس عن عبد الله ابن شقيق قال قلت العيشة ترضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كل شهرا, كل شهرا كله قالت ما عن صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفضلوا كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله يعني حتى لحق برفيق الأعمال قالوا حدثنا أبو الرجل الزهران قالوا حدثنا حمال وهو ابن, ابن سلامة ولا أبن زيد طيب عن أيوب وهشام عن محمد هشام بن حسام عن محمد وابن سليم أبو كان عالما بتأويله عن عبد الله بن شقيب قال حمال وظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيب قال سادة عليشة طردبان عن صوم النبي عليه الصلاة والسلام وقالت كان يصوم حتى نفول قد صام قد صام ويفطر حتى نفول قد افطر قد افطر قالت وما رايت صوما شهرا كاملا منذ قدم المدينة الا ان يكون رمضان عليه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد عن ايوب عن عبد الله الشيطي خالص انت عيشه رضى الله عنها بمثله ولم يظهر في الاسناد اسمن ولا محمد قال حدثنا ابن يحيى التميمي النيسابوري قال تردد على مالك ومالك بن انس ابو عبد الله انا ابن نظري مولى عمر بن عبيد الله انا ابي سلامة بن عبد الرحمن انا عيسى من المؤمنين رضي الله عنه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقولا لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوموا ومرت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام سهل قط الا رمضان ومرت في شهر اكثر من صيام في شهر I go على... على... ينظر عندنا الله الله اليوم قرتيه عندنا ورجعنا وصلنا ان شاء الله يقول بارك فيكم آه... خل... نرجع خلنا... من اول الباب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرئنا زيد بن زبير عن سعيد او هنرجع اول او, أو... أين كنا وقفنا يا شيخ تو سميع صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر بكر بن شيبه وعمر الناقد جميعا عن ابن عياينه قال ابو بكر حدثنا سفيان القاعد عن ابن ابي لبي عن ابي سلمى وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عروق اخو مشهور في اليد يروي عن ابي الوليد وعائشه قال سئلت عائشه رضي الله عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم حتى النخور واقصاه ويفطر حتى نكون فالأفضل ولم أره صائماً في شان إن قلت أكثر من صيامة من شعبان كان يصوم شعبانة كم لهم كان يصوم شعبانة إلا قليلاً قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم. الكوس اللي هو إيه؟ حنضري ابن مخلط حنضري قال أخبرنا معالي ابن الشام العنبري قال حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثاً أبو السلام عن عائشة رضا معانا قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة دي أكثر صياماً منه في شعبان وكان خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمنهم لا يستيق فإن الله لم يمنهم حتى تمنهم معناه يا إن الله لا يقطع الثواب حتى تبقع الأعمال معنى ما؟ لا تشد الأعمال ولا تتمطع ولا تغاني فإن المنبك لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى وإن هذا الدين يصل فأوغن به في البلد فيقول النبي في عليه الصلاة والسلام منبهاً من أين من الغلوب في العبادة والتغفى أخذوا من الأعمال ما تطيقوا يعني إيه القليل وإن كان دائماً القليل أهم الشئ ويدوم القرين ورياد قال ما تطفقون بان الله لن يمل حتى تملوا مش معناه ان الله يمل كده مللت انت ده مش معناه مش معناه إن إن الله لا يصيبه ملل وممثل من نضوب لا ولا يعيا والله على كل شيء صديق. فكيف يصيبه ملل والملل نضوب والضجر والسأم عسى الله لا يقصد بها من الافساد طيب فان ضل بل خسر العلماء بقولين ان الله لا يقدر الثواب حتى تترك العمل في ايه, إيه او بسبب التلطف والمبالاه والتشدد تترك الانسان وهو كان قد اثقله بخلاف الانسان الذي يترك العمل سبب عذر الاعبار مرض او سفر او ما ذلك فانه يؤجر لأنه صحيح مقيم وحاضب شيء قال وكان يقوله أحب العمل من الله ما داوم عليه صاحبه وإن قدم الله إنت على ركعتين في الليل خذك عليهم وكفة همش إنت مواضب على أربع ركعة خذك مواضب عليهم وكفة همش معلم ما عرفتش تصلي في أخر الليل تصلي في أول الليل قبل ما تنام فإن هذا من الحزم وإن هذا من الليل أيضا لما من أول الليل قيامه انا طول وصلاه ما يتركوش الانسان فممكن ينام ويكون متعبل ولا يستطيع ان يقوم في اخر الليل فيكون أخذ ايه حضره من الليل ان قام باخر الليل وتسلى صلى ما فتحه له علي الله له وما شاء الله زاد لكن يا يا من البدايه يحصي ضم نفسه يامن نفسه في البدايه ياخذ بالحزم معناها وكان ابو بكر الصديق يصلي في أول ليلة، يقتل بالحزن كان حزيماً من عمل وعمر كان يوخر وعمر كان يوخر قال طيب حدثنا أبو ربيع قال حدثنا أبو عواد عن أبي بشرين عن سعيد بن جباين عن ابن عباء صلى الله عليه وسلم قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً غير رمضان، وكان صموا إلى صام حتى يقول القائل لا والله لا يخطر ويخطر إذا أفضل حتى يقول القائل لا والله لا يصنعهم قال حدثنا محمد بن بشار غندر أبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا بشنات وقال شهرا متتابعة منذ قدم المدينة قال حدثنا بكر بن نبي شايفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا بن نمير حق. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبن حكيء الأنصار قال سألت سعيد بن زبير عن صوم رجابن ونحن يومئذ في رجابن فقال سمعة بن عباس قد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصم حتى نقول لا يخطر ويخطر حتى نقول لا يصم حدثني علي بن حجب قال حدثنا علي بن مستحا قال حدثني إبراهيم بن مستحا الأخبر لعيسى بن بن إلهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسنادي من مجموعة قالوا حدثنا جهيل بن حارب وبأن أبي خلف قالوا حدثنا روح بن عبادة قالوا حدثنا حمد عن ثابت حمد عن ثابت لما يجيلكم بالإسنادي هو حمد بن السلام معنا يا فوق <تصفيق> بن أسلم البناني أحد العباد زهد بن السلام وحمد ابن سلم أيضاً أحد العباد الزهد والسلم عن أنس وهو أبو حمز الصحابي الجليل خادم ورسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حق وحدثني أبوات ابن نادر الله أقول له قال حدثني باهز من باهز؟ أبو حكيم أبو حكيم أبو حكيم أبو حكيم أبو في الصحيحة خلاص؟ أبازي من أسد العمي وأخوه معلّى من أسد العمي لا تنسوا أصحاب كفر البطيخ خالق وإن كان ببطي جديدة أيضاً مرجع إلى كفر البطيخ صح؟ طيب هم؟ سعيد كيف ذو هم؟ أسد بإيه؟ أبازي من أسد العمي ومعلّى من أسد إيه؟ العمي لسه أبالكين؟ هم؟ لسه أبالكين؟ إن شاء الله إن شاء الله مصطلح الضميت الله من الملكين ثلاث أسابيع أسبوعين خير شاء الله طيب يقول عن بهد قال حدثنا حماد هو حماد ابن السلام وابقل ونتبه نفسك إسناد قال حدثنا يا فهدك وابن أسلام من بناني أبو محمد أنس رضي الله عنه كان يقول إن الخير. هذا مفاتيح وإن ثابتاً لمن مفاتيح القضر وإن ثابتاً لمن مفاتيح القضر قال عن أنس الرضل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقالها قال صامة, قال صامة ويخطر حتى يقال قد أخضر بقى يقول نهي عن صوم الدهري لمن تضرر به الدهري يعني السمك اللي هي يعني يا فيه اه الأيدان وقد هجاء النهي عن صيام الأيدان وإن شاء الله نتناول توقف هذا الحديث فيما يستقبل من أيامنا إن شاء الله تعالى لكلنا أحيانا سبحانه الله محمد أشهد الله إلى ذلك أسهد رفع تهولي صباحا شاء الله حجرا سنا في سير أعلام النبلة بإذن الله عز وجل وستأتي يعني كما أخبرت لكم سير أعلام النبلة كتاب كبير عشرين مجلد خمس مجلد صعب أن نشرياء أحدنا فتأتي المنازم والصار إن شاء الله في احتراجب أحد العلماء الصالحين والأقبال والزهاد المستك فنستفيد خيرا إن شاء الله تعالى على كم حقيق إن شاء الله إلا إلا أمن السلام عليكم ورحمة الله